الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الإخوة تقرأ شوية ان شاء الله نتكلم النهاردة عن الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد والباب بعنوان من حقق التوحيد دخل للجنة بغير حساب الباب الأولى نتكلم عن أهمية التوحيد الباب الثاني نتكلم عن إنه مش بس مهم لا ده ليه فضل وأنه يكفر الذنوب إذا اكتمل والباب الثالث بيبين ان أهل التوحيد في التوحيد مش على درجة واحدة بل هم على درجات منهم من يدخل الجنة بغير حساب وده يعني أعلاهم وأقل قسم من أقسام أهل التوحيد اللي هو يدخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل ذلك ما أصابه اللي هم عصات الموحدين اللي يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله عز وجل بشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين وبشفاعة رب العالمين وما بين الدراجتين يعني دراجات كثيرة لا يعلمها إلا الله الباب فيه ايات قول الله تعالى ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله وقوله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون وحديث طويل عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت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 ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة الباب ده بيبين أن أهل التوحيد في التوحيد على درجات الحسين ال... قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة باب من حقق التوحيد يعني إيه تحقيق التوحيد؟ اول سطر في الباب بيبين لنا معنى تحقيق التوحيد التحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي من كمل توحيده هو من ابتعد عن الشرك بنوعيه والبدع والمعاصي اما من فعل من ذلك شيئا من المعاصي او البدع فقد نقص توحيده واما من فعل الشرك الاكبر وهو عالم بذلك بعدما أقيمت عليه الحجة فقد انتقد توحيده بالكلية قال تعالى إن ابراهيم كان أمة أمة يعني يقتدى به معلم للناس الخير يعني إماما يقتدى به إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به قانتا القنوط هو دوام الطاعة القنوط هو دوام الطاعة لله حنيفا الحنيف هو المائل إلى الله أو إلى التوحيد المعرض عن غيره ولم يكن من المشركين أي وأنه لم يكن قط ممن أشركوا بالله عز وجل فمدح إبراهيم عليه السلام بأنه لم يكن من المشركين إذن فهذا من الأمور التي يمتدح بها أن الإنسان يجافي الشرك ويبتعد عنه فإبراهيم عليه السلام وهو خليل الله تبارك تعالى وأنه من الأنبياء وأكمل النس في التوحيد لا شكهم يعني الأنبياء والمرسلين وكان مما امتدح به هؤلاء أنهم لم يكونوا من المشركين قال والذين هم بربهم لا يشركون الآية لها ايات سابقة وهي قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ها نكمل وخلوهم وجلة أنهم أولئك وهم لها سابقون فامتدح المؤمنين بأنهم أول حاجة امتدح بها أنهم والذين هم بربهم لا يشركون هذا كان مما امتدح به المؤمنين أنهم كانوا بربهم لا يشركون إذن فمجانبت الشرك يعني أمر امتدح به أصفياء الله تبارك تعالى وأوليائه قال وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقضح في إسلامه من شرك جليا أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد يبقى تحقيق التوحيد بإيه بمجانبة الشرك الظاهر والخفي قليله وكثيره كبيره وصغيره قال وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت بهم به أعمالهم وكملت ونفعتهم بيعلق الشيخ عبد الرحمن بيقول قلت حسنت وكملت بيعلق على كلمة حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم بيقول هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر يعني الـ الـ الـ يجانب الشرك الأكبر ويجانب الشرك الأصغر أيضا هذا بمجانبته للشرك الأصغر يكمل توحيده ويحسن أما بمجانبة الشرك الأكبر يصح توحيده فقال هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك ما يتقلش عن الذي ترك الشرك الأكبر كاملت به اعماله لا ده صحت به الاعمال لان الاعمال كلها متوقفة على ايه على التوحيد اساسا قال ولو قال الشارح صحت لكان اقوام كتاب اه تيسير العزيز الحميد بتاع شارح كتاب التوحيد الاصل ان اكتاب فاتح المجيد ده اختصار لكتاب تاني اللي هو تيسير العزيز الحميد فهو بينقل منه ولو ليه تعليق على حاجة بايه بي بيعلق عليها قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له الحديث الطويل اللي معنا قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البرحة الكوكب الذي انقضى البرحة النجم اللي هو يقذف به وترمى به الشياطين فقلت انا ثم قال أما إني لم أكن في صلاة قال له بس أنا ما كنتش صهران بصلي قيامي ده في بعد السلف عن الرياء او الامتداح بما لم يفعله أقول لك بقى كان صهران بالليل وشاف النجمي بقى أكيد ده ما كانش صهران بيلعب بقى كان بيصلي قال له لا بس أنا ما كنتش صهران بقى أقيم الليل ولكني لضغت وبين له السبب اللي كان به صهران في الوقت ده يكذب لا طبعا قال ما أشد الزكام أو لأ ما مش ما أشد الزكام يعني الحاجة كده ده مش كذب آه تعريض آه ده تعريض يعني مثلا خلينا واحد دلوقتي بيأكي من خشية الله فعلا وقال ايه الزكام ده حاجة صعبة جدا طب وحد قال لنا عنده زكام وحد قال لنا البكاء ده أنا ما قالش كده تمام طب آه طبعا ده الكذب ده قيل المؤمن يعني يزني يقتل آه يكذب قال لا إلا الكذب فكرتني بواحد حلاق كده مشغلته المرء غاني ويسيب الدين وحاجة يعني ايه صعبة خالص فبقى الوادي اللي شغال عنده في المحل يعني عمل حاجة فكذب عليه ضربوا قلم عنيف جدا قال له إلا الكذب إلا الكذب فأحنا أقول له إلا الشرك قال <تصفيق> فقلت انا ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة قال ولكني لدغت طب لما لدغت قال له طب إيه يعني اللي حصل لك فما صنعت عملت إيه بقى بعد إما لدغت قال قلت ارتقيت ارتقيت يعني طلبت الرقية استرقيت يعني في, في, في حديث لفظ مسلم استرقيت والاسترقاء هو طلب الرقية قال فما حملك على ذلك قاله طيب ايه اللي خلاك تسترقي وده في الأدب ان لما حد يقولك حاجة هي مخالفة لما تعتقد تسأله هو عمل كده ليه لعله مستند على دليل تاني يأما يا يكون معذور به ان هو ما عندهش ده يعني اعلى علمه أو يطلع للدليل التاني ده أقوى من اللي انت بتاخد به أصلا فانت لتغير رأيك فما تسريعش بالإيه بالإنكار قال فما حملك على ذلك قال قلت حديث حدثناه الشعبي وفي دليل على إن الإنسان لا يعمل إلا بالأثر أو بالدليل آية أو حديث قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى معناها لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى الحمى اللي هي لدغ ذوات السموم العقرب والثعبان وغير ذلك فالإمام الخطابي بيقول معنى الحديث لا رقيا أشفى وأولى الكلام ده مكتوف في الكتاب من رقية العين والحمى يعني مش معنى الكلام إنه مفيش رقية إلا من الاتنين دول لا الرقية من جميع الأمراض والأسقام الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف امرأة جارية في وجهها سفعة لون متغير ولما واحد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أجد في جسدي وجعا منذ وأسلمت قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل كذا وكذا فلا دا ممكن لك كان عين ولا كان لد غزوات السموم تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تجمع كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرا فيهما وتنفث ثم تمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم بيديه على نفسه رجاء بركه يده ده برده في رقيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا كان لدغ ولا كان ايه ولا إيه ولا ان سكرات الموت كانت من العي فالرقيه من جميع الامراض تمام ولكن انفع الرقى في الاثنين دول في الحسد وفي اللدغ تمام ده يعني أنفع الرقيه واولاها قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ده في أدب الصحابة إنه بيقوله قد, انت... قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني احسن من عمل بما وصله ولا يضره ما لم يصله وإن كان الذي لم يصله هو الحق والذي فعله هو خلاف الحق لأنه يعني الرجل ده عمل بالعلم اللي وصله وصله إن في ست ركعات سنة بعد المغرب والحديث اللي قدامه الكتاب اللي أرى فيه صحيح أو سمعوا من شيخ بياخد من كلامه فبقى بيصلي ستة ركعات دول تقوله انت بتصلي ستة ركعات بعد المغرب يقولك سنة من حافظ على ستة ركعات بعد المغرب فله كذا وكذا يبقى الرجل ده رجل عمل اللي عليه وصلوا دليل فعمل به تمام والدليل ده وصله من طريق هو بيعتقد صحته يبقى الرجل ده ليس عليه إثن يبقى الرجل ده ما ينكرش عليه الإنكار بال... بال... بال... ب... يعني بالشدة ولا بالتعنيف لا يبين له إما الحديث ده ضعيف إما في سنة أولى أول منه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهن أو لا يعمل بما يعلم فأن... فإنه مسيء آثم و... وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم أي في مسائل الخلاف والإنكر على المخالف قال ولكن قالوا بقى بس حديث ثاني حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم في رؤية منامية عرضت الامم على النبي الله عليه وسلم صور الامم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية قيل كان في الاسراء والمعراج وقيل يعني في رؤية منامية والله, يعني والله أعلم هي وقتها كان إمتى هل كان في الإسراء أو غيره المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم كل نبي ومعه أمته قال فرأيت النبي ومعه الرهد والرهد أقل من عشر أشخاص قال والنبي ومعه الرجل يأتي النبي واللي أمن به واحد بس والرجلين والنبي وليس معه أحد نبي يأتي وليس معه أحد يعني آمن به وده في دليل على يعني عدم الإغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة إن الإنسان ما يفرحش أن أتبعه كتير تمام؟ وما ما... ما... ما... أو... أو مش ما يفرحش بأن أتبعه كتير مش معنى أن أتبعه كتير إنه هو على حق تمام؟ ومش معنى أن أتبعه ليلين إنه هو على باطل لا يأتي النبي وليس معه أحد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر قال اذ رفع لي سواد عظيم من الفوائد اللي نستفتها من الفقرة اللي فاتت إن الإنسان يفعل ما عليه ولا يسأل عن النتائج نبي الأنبياء صلى الله عليه عليهم لم يقصروا بل فعلوا ما عليهم ومع ذلك لم يستجب لهم أحد فعدم الاستجابة لك لا تعني بالضرورة التقصير منك ولكن الصح الإنسان يتهم نفسه اولا يعدل في أسلوبه يعدل في طريقته يطور في, في, في وسائله وأسليبه ويفعل ما استطاع ويستنفذ ويدذل جهده في فعل ما يدعو الناس به إلى الخير ولكن هذه دي على الله تبارك تعالى والإنسان يأخذ الأجر ببذل السبب وليس بالنتيجة يعني انت لما تدعو واحد تأخذ الأجر مش لو اهتدى تأخذ الأجر كنت تبلغه فقط أخذت الأجر أما بقى لو التزم بالأمر ده وفضل يفعله سنوات ده أجر آخر أما اجر الدعوة كدعوة الإنسان يأخذ الأجر بمجرد الإبلاغ أما الاستجابة فليست يعني مترتب عليها حصول الأجر قال إذ رفع عليه سواد عظيم بينما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رفع سواد عظيم والسواد الأشخاص اللي ابتورة من بعيد لا يتبين وجه يعني أشخاصهم ناس كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن ظنه بربه ظن أن هؤلاء أمته النبي صلى الله عليه وسلم يظن بربه, بربه أنه سينجي من أمته الكثير قال فقيل لي هذا موسى وقومه وده في دليل على يعني كثرة من أمن بموسى عليه السلام وفضيلة المؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام قال فنظرت فإذا سواد عظيم وهي رواية أعظم أكبر من سواد موسى وقومه وفي فضيلة هذه الأمة وأنها أفضل الأمم ونحن الآخرون السابقون الآخرون الأولون يعني آخر الناس في الأمم من حيث البعثة وأولهم دخولا الجنة وأكثرهم دخولا الجنة فقيل لي هذه أمتك وماش بس كده ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وده الشاهد من الحديث إن في الأمة سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وفي رواية أخرى ومع كل ألف سبعين ألف ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك وفي دليل على فضل يعني وجواز المباحثة والمناظرة في الأمور الشرعية والاستفادة من الأدلة الشرعية ومحاولة الوصول إلى الحق ولكن النظر يكون بإيه بعلم ودليل الجدال ما يكونش جدال وفقط او جدال بلا علم لا يكون جدال مبني على الدليل جواز الإيه بضوابطه جواز الاجتهاد بضوابطه والاجتهاد لا يجوز الا لاهل العلم قال فخاض الناس في اولائك فقال بعضهم فلعن لهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد يقول يا ترى مين ال 70000 دول قالوا اكيد هم اللي كانوا يعني صحبوا النبي صلى في بدايه الدعوه ونصروا يعني هذا الدين لا أن أجرهم اجرهم اكبر وده في فضيله من صاحب النبي صلى خصوصا في بداية الايه الدعوه وقال بعضهم ولا شك ان التاويل ده مش صحيح مش مس دول. لأنو لا يبلغون ايه؟ سبعون فضلا عني يكون سبعون ومع كل الف سبعون الاف تقريبا اه مليون او رقم اه قريبا من ذلك سبعين في سبع سبع سبعين mute Ruji sevent prawda pall في سبعين bitches. في سبعين؟ في سبعينár تبار Gel为什么 kazakh franch ochour бор고있 v si Yok dead تاويل برا. خال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ده في فضيلة ما لم يشرك بالله شيئا والصحابة مع كونهم الصحابة هم اللي بقولوا الكلام ده يعني بيقولوا هم احسن مننا لان كانواalling recognize ثم اسلامه. اقول بقى اللي ولدوا في الاسلام دول لعلهم افضل ففي فضيلة ما لم يشرك بالله يعني شيئا <تصفيق> صحة كده? اه صحيحة. هي الرواية صحيحة? اه هي صحيحة الشيخ الأباني بس الرواية مش معها دلوقت. بس الشيخ الأباني صح الرواية دي هو كل الف سبعين ألف. هو ده السؤال? ها. انا قلتش صحيح تأولاتهم كلها ما طلعتش صحيح هم بيقولوا مين بقى السبعين ألف دول ناس قالوا احتمال يكونوا اللي صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون الناس اللي هم ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا قبل ذلك ما, ما, ما فعلوش شرك مرة في حياتهم ممكن يكون هم دول وناس و... وذكروا أشياء وناس تانية قالت تقول أشياء أخرى لعلوهم مثلا أهل بدر أحد لعلوهم كذا وكذا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار وقالوا له احنا اختلفنا من السابعين ألف اللي خلش الجنب غير حساب والعذاب وقالوا له لحاجات اللي, اللي هم قالوها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم مين هم اللي يدخلوا للجنب غير حساب والعذاب قول لا مين قال الكلام يعني عبد الله بن الزبير أفضل من عباكر الصديق؟ لا بالعكس ده أفضل السابقون الأوليون دول أفضل الصحابة اللي هم كانوا كفار وآمانوا بني مسعى مفيش أفضل من المهاجرين والأنصار اللي هم كانوا كفار أصلا تمام؟ لا الكلام ده مش يعني لو, لو حد من أهل العلم أظن أنت ممكن تكون التبس عليك لكن الكلام ده مش, مش صح ده. افضل الصحابة بال العشرة المباشرين بالجنة كانوا كفار كانوا كفار ثم امن تمام ودول افضل انت بس ممكن تكون تبس عليك الامر يعني. بس ده, ده يبين لك اعتقاد الصحابة فضيلة من لم يشرك بالله شيء ان لم يشرك بالله شيء قولي عام الشيء اللي هي لا يستوي منكم ان من انفق مقبل الفتح قاتل ده دليل على اللي احنا بنقوله ماشي وال سابقون من المهاجرين والانصار وكل دول رضي الله عنهم ورضوا عن اللي, اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره ولا بيع تحت الشجره اللي قاتله في بدر كل دول اصلا جال كفار يعني اللي ولد في الاسلام هيكون عمره في غزوه بدر ممكن لم يبلغ الحلم ده ايه ده لو ولد في الإسلام من اول يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه وإلا كان زم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بادر تقريبا بعد 15 سنة من الدعوة من الدعوة بالضبط من بداية الدعوة إلى الإسلام فلو فرضا واحد يعني ورد بعد سلاتين ثلاثة من بداية الدعوة حيكون لسا بلاقش الحلم وما قتلش حتى الله بن عمر وكده قتل في أحد بعد ما بلغ سنة 14 سنة تمام؟ ماذا شخص ما يعني؟ لو ورد الإسلام زوجت الزبط الشرك ده أدوة أكبر من ورد بقى مش إنه هو ولد في الاسلام ولا ولد كان كافر واسلم ان حتى وخدمها كده كانوا ولاد في الاسلام في امر كان بالنسبه له من حج 16 جه دي مش بس كده هو اصلا الاسلام بلغوا عن طريق مين فهو في ميزان حسناته تمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بقى صفات القوم اللي يدخلون الجنه غير حساب ولا قال لهم الذين لا يسرقون يسرقون يعني يطلبون الرقيه ولا يكتول ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال هم الذين لا يسرقون ويسرقون يعني يطلبون الايه يطلبون يطلبون الرقيه <صعدة> ايه الراجل التالت اسير ولا ايه لا هو بس هم الذين لا يسرقون يسرقون يعني يطلبون الرقية تمام فاتها معانا الله يكرمكم ركزوا معانا في في في مسلم فهم الذين لا يرقون تمام شيخ الاسلام تماما بيقول الروايه ضعيفه وبيوهم مسلم فيها اللي هي لا يرقون قال لا الزياده دي ضعيفه تمام و الصحيح انها ثابتة. هو بيقول لك كده لا يرقون فقال لك يبقى اللي يرقي يبقى مش هيخش الجنه يبقى, يبقى أكيد الكلام ده غلط مش صح لا هو الأصل من الرواية سابتة ورواة الحديث يعني سيقات فما ينفعش نوهمهم بمجرد فهم الكلام لكن للحديث تأويل اللا يرقون يعني بالرقة الشركية تمام معنى رواية مسلم هم الذين لا يرقون النووي ان شاء الله اه حد يقفل الموبايل خالص ثاني <تصفيق> فليفعل صحيح اه يقفله <تصفيق> خالص مش تقفله خالص بتقول لي امشي حاضر لا ده دليل على جواز الرقية اللي انت بتقول ده دليل على جواز الرقية تمام الشيخ الإسلامية العالمي كان بيضع في الزيادة دي، بس الزيادة الصح Vert ومعناها لا يرقون بالروقة الجاهلية، أو الرقة الشركية يبقى هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرها وهم الذين لا يرقون يعني إذا رقوا إنسانا، لا يرقوه بالروقة الجاهلية أو الرقة الشركية ركزوا معنا يا رجال، شباب ركزوا معنا واضح لا يسترقون لا يسترقون يعني إيه؟ لا يطلبون الرقية من أحد ولا يرقون يعني إيه؟ لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم بالرقى الجاهلية أو الرقى الشركية قال ولا يكتون فطلب الرقية من الغير خلاف الأولى طلب الرقية من الغير خلاف, الإيه؟ خلاف الأولى وأن يرقى الإنسان من غيره بلا طلب امر لا حرج فيه والأصل إن الإنسان لا يحوج آخر إلى طلب الرقية الذي يروح يزور حد مريض أو حد يشتكله من, من حاجة الأفضل ان هو يتبرع ويتطوع ابتداء برقيته حتى يعني لا يجعله يطلب منه واللي يطلب منك الرقيه لا حرج اصلا في رقيتك الراقي ليس عليه شيء العبره على من على من يطلب الرقيه وقيس عليها طلب الدعاء في الأمر الدنيوي طلب الدعاء في الامر الدنيوي امر ليس محرم ولكنه خلاف الاولى الأولى أن يتركه الإنسان ولا يطلب الدعاء الا في الأمر الاخرويه فقط يعني وطلب الدعاء في الأمر الدنيوي زي طلب الرقية تماما الدليل على ذلك إن المرأة السوداء اللي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها قالت إني أسرع فقال الله عليه وسلم إن شئتي دعوت الله لك وإن شئتي صبرت ولك الجنة فلما كان الأمر دنيوي النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين, الإيه؟ بين حكتين يتصبر وتدخل الجنة يا إما يدعو لها والدعاء لها هو ده لأنه أمر دنيوي فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها قالت أصبر ولكني أتكشف التكشف ده ليه علاقة بالأمر الأخرى ولأنها مأمورة بالسطر فدعا لها والله ده ترجح الشيخ ياسر بذلك دليل هل يستغفر له اخروي اخروي امر اخروي ده لا طلب الدعاء من الغير طلب الدعاء من الغير من الغير طلب الدعاء. طلب الدعاء مش الدعاء يعني الانسان يقول لواحد غير لي لي ده لو كان في امر اخروي ده امر مستحب تمام وطلب الدعاء من الصالحين ده امر من الايه التوسل الجائز اما ان يطلب من غيره إن يدعيله في امر دنيوي لو دعاء عادي خالص يعني لو ايه لو دعاء عادي يعني ايه لو دعاء انا ادعو ولكن في الامور الدنيويه يستحسن ان يعلقها على الخيريه الصح في الامر الدنيوي ان ما يطلبش حاجه بعينها يقول اللهم اني اسالك في الدنيا حسن وفي الاخره حسنا اللهم هيئ لي من امر رشد يسال سؤال جامع عام بالخير في الدنيا والاخره ولو عايز حاجة بعينها الصح يعلقها بالخيرية ان كان ذلك خيراً ليه لأن الإنسان ما يعرفش عاقب الأمور ممكن واحد يقول مثلاً يا رب رزقنا عربية والعربية أديفها هلاكه الزواج من الشرق الزواج من الأمر الأخروج سألت الشيخ ياسر بتقول يا شيخنا الزواج هل ينفع حد يطلب من حد إنه هو يدعي له يقول له أنا تزوجت ادعي لي بالبركة مثلاً أو كده قال الزواج من الامر الاخروي فيجوز الدعاء به قلت طب انا اتجوزت عشان ادعي ليه العمل الامر من امور الدنيا فعم مش عمل الدعاء الواحد اصلا يوزر بسيطه مثلا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فرج لنا تعاطل اللهم اكفني ما ما اهمني بما شئت اللهم ارزقني ما استعين به على طاعتك ممكن يرزق من غير عمل يورث مثلا طيب. هم الذين لا يسترقون قال ولا يكتوون يكتون هنا في الكتاب يقول لا يكتون يعني لا يسألون غيرهم أن يكويهم لا. قال علق تحت ألا قلت الظاهر أن قوله لا يكتون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم يبقى في الأمر الكي مش زي الاسترقاء ما ينفعش نطلبه لكن ينفع نعمله بأنفسه لا في الكي البعد عن الكي سواء فعله بنفسه أو فعله غيره به بلا طلب أو فعله غيره به بطلب منه البعد عن الكي كوسيلة من وسائل العلاج تمام الكي الكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد أحاديث عنه أنه أرسل إلى كعبا فقطع له عرقا وكواه أرسل إلى كعبا طبيبا فقطع له عرقا وكواه. تمام ورد في أحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بالنار و وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي لفظ وما أحب أن أكتوي تمام؟ فالناهي هنا للكراهة وليس للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترغيب فقط وأنا أنهى أمتي عن الكي مع أنه فيه شفاء أو أنا ما أحب أن اكتوي مع أنه بعث طبيبا إلى صحابيه فقط علىه عرقا وكوا فالأفضل البعد عن هذا النوع من العلاج اللي هو, اللي هو الكي ولكن الاكتواء مكروه فقط وليس بمحرم وده يعني ايه؟ ايه؟ نفس الجاي؟ مش محرم نفس الكي في نفس الجاي ولا مش مش محرم مش مش لنفسه يعني نفس الكي لا نفس الكي امر غير منهي عنه نهي تحري. يا شباب الامر ده ما فيهوش نهي عن التداوي لا ده فيه ترك بعض أنواع التداوي فقط اللي هي الكي وطلب الرقية من الغير فقط ده بعض أنواع التداوي أما التداوي حد ذاته فمستحب مندوب النبي السلام قال يا عباد الله تداوي ونبي السلام قال ما أنزل الله من دين أنزل له دواء تمام كده و... والنبي صلى الله عليه وسلم احتجام والاحتجام ده من, ال... من, ال... من ال... الأمر اللي يتداول الإنسان به فالتداوي بكل أنواع الأدوية المباحة ده مستحب ويجب إذا كان تركه هيؤدي لهلاك أو, لت... أو... أو... أو تلف عضو يبقى التداوي مستحب ويجب إذا كان ترك التداوي هيؤدي إلى الهلاك العام الموت يعني أو تلف عضو من الايه من الاعضاء ممكن يمكن ما كانش في حل غير كده ايه بقول لك ممكن يكون ما كانش في حل غير كده يعني الاصل ان الانسان لا يلجا الى الكي الا اذا اضطر اليه ماشي صلى الله لا صلى بس انا عايزك ما تستدلش بالحديث ان ده محرم في الاصل لا لان النبي صلى قال الشفاء في ثلاث وقال وما احب ان اكتوي لو هو محرم النبي صلى الله ما ما وما احب ان اكتوي تمام لا الامر ان الرسول بيقول للامه الشفاء من الأمور المباحة التي يجوز الاستشفاء بها التلت حاجات دول تمام؟ ولكن النوع التالي ده هو الأحسن بلاشه يجوز الاستشفاء بها أو الناس لا يجوز الاستشفاء بها؟ لا، كانت قال الخمر والخمر فيه شفاء ولكنه ما جعل شفاء أمتي في أمر الحرم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استقصاش الأمور التي يجوز الناس بتتدوى بها وإلا الخمر نفسه كان يتدوى به وكان يأخذ في العمليات الجراحية أو غيره تمام الأمر مش فيه استخصاء لكل أنواع الأدوية وبيان المحرم منها لا ده كان فيه بيان الأدوية اللي هي يجوز التدوي بيها وهي فيها نفع ولكن في نوع منها أنه ما سلم قال بلاشو محمد الرسول قالوا ولا يتطيرون التطير اللي هو التشاؤم او التفاؤل وغلب على التشاؤم لكن اصل التطير دي يعني التفاؤل او تشاؤم ولكن غلبت على اللي هي ايه في استعمالها في التشاؤم فقط و سمي التطير لان كان اصل التطير كان في الاعتماد على الطير اذا اراد الانسان ان يفعل شيئا او يسافر يأما يهيج الطير الطير قاعدة الأرض كده يهيجه او يمسك طيرا ويطيره في السماء فإذا أخذ ذات اليمين استبشر وفعل وإذا أخذ ذات الشمال يعني تشاءم وجلس أو لم يفعل هذا الأمر فالتفاؤل او التشاؤم شرك نبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرات وشرك تمام واستسنى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا فقط في التفاؤل قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم ده المستسنى في الايه في التفاؤل فقط فلا يجوز التشاؤم بشيء ولا يجوز التفاؤل إلا بالكلمة الطيبة الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمر قال قد سهل لكم أمركم فيجوز الاستبشار بالكلمة الطيبة مثال طريق مثلا اسمه سهر أو اسمه ميسر فالإنسان يستبشر ويتفاقل أن الأمر فيكم ميسر تمام كده؟ وليه الجواز التفاقل بالكلمة الطيبة؟ أول حاجة لأن ده مما جبلت النفس عليه ان الإنسان أصلا ينشرح لرؤية المنظر الجميل أو الكلمة الطيبة كما أنه ينقبض لرؤية المنظر الكريء أو سماع الكلمة السيئة تمام؟ ولكن لما كان التشاؤم فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى فحرم كله تمام؟ التشاؤم ده فيه سوء ظن بالله إن ربنا مش هيصرها لي طب ليه؟ ده سوء ظن بالله أصلاً إنسان يحسن الظن بربي تبارك وتعالى فلذلك حرم قليله وكثيره أما الـ الـ الـ الـ التفاؤل فيه حسن ظن بالله حتى عند ورود الأسباب الضعيفة تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاص منها الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم واحد رايح الامتحان يسمع واحد مثلا يقول يا نجيح ان شاء الله هننجح النار واحد مريض يسمع واحد بينادي على واحد يا عبد الشافي او الدكتور اللي رايح يكشف عنده اسمه عبد الشافي يعني يستبشر ان شاء الله ربنا سيجعل الشفاء على ايديه فده في حسن ظن بالله تبارك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك وخيرها الفأ قيل وما الفأ؟ قال الكلمة الطيبة اسمعها أحدكم يحيصنين نص يحيصنين. التشاري الصحابة التشاري الصحابة مش معنى ان هم كانوا بيفرحوا بالسبب يحيصنين. لا معناه آه معناه ان الانسان كل ما ازدد طغيانه كل ما حان وقت هلاكه ماشي؟ يعني مثلا احنا في, في, في ليبيا زعلنين من اللي بيحصل بس بقى فيه يقين ان القذفة هيهلك هيهلك خلاص. وصل لمرحلة هو عتى وتجبر هل نصد من هذا تفاول بغير الكلمة الخيرية؟ لا، هذا ليس معناه كلمة ليس تفاول، هذا استبشار يعني ماذا؟ توقع الحدوث الخير بعدها ليس تفاول من اللي هو الإنسان يبقى يفرح ساعة ما يسمعها لا يفرحش بيها هل بيه بيه بيه تفاول هو ماذا؟ ده ده ده ده ده حاجة سنة الله سنة, سنة, سنة دي اه هو اه هو ده المعنى اللي عايزين نقوله داني. ان من في بالسنن ان لما لما الكفار كان بيفعلوا امر معين كان بيأتي نصر الله بس لكن مش مش معناه ان اي سب للدين انا بستبشر به واتفقل به معايا اه يعني هو ده ك... ك... يعني حاجه لمسوها من العاده ان لما, لما الكفار يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهزموا لا مش ولا ده بخص شخص معين مثلا كده اه يا احمد لانه في ال... هنقول بس لا اسم الطيب ده من الاستبصار الجائز يدره يدره تمام آه... ال... عشان كده الصح في ارسال الرسل اما تيجي ترسل رسول ترسل واحد منظره حسن واسمه حسن وده باسم مثلا. تبعتها اسمه باسم مثلا. تمام كده? واحد اسمه مثلا اسمه مثلا ايه? او بشير مثلا. سعد. فده يعني تخيل انت كده واحد قلت لك. جالك قال لك. مساء الله عليكم وكاتو. انا الاخ غليز من طرف الاخ فلان كنت عايز منك حاجة. طب ماشي بص كذا واحد يجي لك كده وجهه حسن يعني عليه النور كده ويقول لك أنا اسمي مثلا مثلا يعني باسم مثلا فأمر ده أمر حلو لكن لو, لو قلت له مثلا بعته في مهمة ويقول له اسمي نضال يقول لك هو ده حطه بقى هنا وشيره وكده <تصفيق> ده يعني ايه ربنا هفتح عليه تمام <تصفيق> طب مش عارف محل المحل ده يعني مثلا لو فتح مثلا المحل ده كل ما يفتح مخصوص بييدخل يجيب فايز نقول مثلا المحل ده حظه وحش لا ده في اه طبعا ده, ده من التشاؤم ده, ده من التشاؤم الاو كده كده قال عبد الرحمن سعود قال وما منا الا الا, الا ايه يتشاءم قال ولكن يذهبه الله بالتوكل لا لا بس بقى الدار والباب ده ده حاجة تانية خالص نبي صلى الله عليه وسلم قال لما الإنسان يقع في, في قال آآ آآ عن الطيرة لما تقع في صدر الإنسان يتشاء من حاجة الإنسان قال يقول بقى إيه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك يعني يا رب الخير والشر لا يأتي إلا من قبلك وينضي في أمره لا إن كل ما يفتح فيه مشروع يفشل ده مش لا ما هو أيها ماشي ما هو بقول نفس الكلام كل ما يفتح مشروع فيه يفشل غير ان هو يكون مثلا في عشر عواميد فمبوازين المنزر مش عايف يستغله فلا ده مش عجي... ما يعجبنيش عشان الموضوع ده لكن ما يعجبنيش عشان هو كانت فتح قبلية فيه مشروع وفشل ده من الطيرة إيسان تنخذنا قبل نوصل لو كان فيه ممكن يكون مثلا في التبانينات كان مفتوح في محل بلياردو او خمره او بلاي ستيشن او كذا وكده فتسبب ان المحل ده اللي قدام دلوقتي فعلا كل ما في اي مشروع لا لا لا لا لا لا, لا, لا المكان اللي كان فيه معصيه تمام كده لو استبدل بطاعه اذا اثرها ان شاء الله ماشي هل هو المسألة التشاؤم والتشاؤم بالأشخاص لا جزاك الله خير فكرتيني بس النقطة المهمة عايزين نبي عليها أول حاجة أن التشاؤم أو التطير ده على قسمين شرك أكبر وشرك أصغر على حسب الاعتقاد الطيرة وشرك يعني شرك أكبر ولا أصغر على حسب الاعتقاد لو الإنس... الإنسان بيتفائل أو يتطاير بإيه الله بي بي بشخص او بإنسان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ إيه... فانا بس باشوف الاهل الكرم للناس اللي قبليه يعني كان في حاجات كده وبتاع المهمة ماشي منظر يعني عشان التصوير ف لو اعتقد ان الحاجه اللي هو بيتفائل بيها او يتشائم بيها سبب يبقى ده شرك اصغر لان ده جعل سبب ما لا سبب فيه وده حاجه ربنا ما جعلهاش سبب فانت تعتقد فيها سبب ده شرك اصغر لانه يوصل للدرجة التانية اللي هي الشركي الأكبر أنه يعتقد في الشئ ذاته أنه هو الجالب للخير والدفع للشر. ده طبعا اعتقاد شركي لأن الذي يأتي بالخير ويدفع الشر هو الله تبارك عليه وتعالى فقط. تمام? التشاؤم بأشخاص او التفاقل بهم بالشخص نفسه ده من, من النوع الشركي. قال على ربهم يتوكلون ودي بقى العلة الجامعة تمام? ليه صفات الذين يدخلون الجنه بغير حساب والعذاب انهم كامل توكلهم ولكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى تركوا الاشياء التي تنافي كمال التوكل اللي هي الاسترقاء لان في التفات للقلب إلى الغير تمام في والاكتواء والله اعلم ده تفسير يعني ان الاكتواء من, من الأمور اللي هي نسبة الشفاء فيها ممكن تكون مية في المية مساء الله صح أهل الطب يعني كي المكان المريض تمام ممكن يكون في سرعة في الشفاء أو عدم امتداده لغيره كلام صح الولد صح؟ معنا دكتور وقال صح هو الدكتور اللي نرى صح فالاعتماد عليه كأنك بتقول خلصانة دي بقى خلصانة مش مكل اللي انت قلته ده <تصفيق> تمام لكن في كثير من الامراض يعني تمام فالاعتماد فال ال عليه فيه التفات للقلب في النعدة من الشفاء معايا يا رجلة تمام ده تفسير انا لكن أنا ما أريدش الكلام ده لحد فقام عكاشة بن محسن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم في جواز طلب الدعاء في الأمر الأخروي من الصالحين فقال أنت منهم ثم قال رجل قام رجل آخر وأبهم اسمه يعني لألا يظن به السوء يعني من الشرط أن الرجل التاني ده اللي النبس سلم خرج منها بشكل حسن غير صد وقال سبق بايعوا الكاشة وكأن يعني هو ما فيش غير, غير مكان واحد ده سبعين ألف سبقني سبق بايعوا الكاشة ده, ده يعني ده, ده سبعين ألف يدخلني جنة واحد لسه في باقي تمام؟ ولكن ده في استعمال المعارض والاستيوب الحسن في الخروج من الأمور وعدم صد الناس صدا والرجل الآخر ده ما يلزمش انه فيه أمر سيء يمنعه من انه يكون من السبعين ألف ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لأن الرجل ده مش إيه ليس في هذه الصفات فما ينفعش يقول له أنت لست منهم امر شديد وماز... بس ده امر مش لازم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب علشان ما تتولاش الأسئلة فيأتي أناس ليسوا أهلا لهذه المكانة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت لست منهم طيب نقطة كده عايزين ننبه عليها مسألة الأسباب أصلا الرقية دي سبب والاكتواء سبب بل الدواء كله سبب فالأسباب عندنا نوعين أسباب ظاهرة وأسباب باطنة الأسباب الظاهرة اللي هي يشترك فيها العقلاء في كونها سبب للجلب الخير او لدفع الشر إن النار محرقة والأكل مشبع والماء مروي تمام؟ وإن الدواء يشفي هذا النوع من الدواء يشفي هذا النوع من المرض بالتجارب تمام. ده الامر الأمور الظاهرة اللي تعرف من،, من باب التجربة ينفع تتجرب ونتيجتها تظهر قدامنا دي اسباب أسباب إيه؟ أسباب ظاهرة الكلام ده موجود في فضل العين حميد بالتفصيل في, في آخر شرح جزء بتاع الكين يبقى السبب يا ظاهر يا إيه؟ يا باطن السبب الظاهر اللي هو يعرف بالتجربة واللي في هذا الفن يشتري يقر أنه سبب الخير أو سبب لإيه؟ لجلب الشر تمام؟ وده هو اللي ينفع فيه تجدد ما يلزمش يكون فيه آية او حديث نقول أن الدواء ده سبب لشفاء المرض ده هو. لا فيه آية أثبت الكلام ده ولا حديث أثبت الكلام ده ولكن أهل الفن قالوا أن ده يشفي يعني سبب للشفاء من هذا المرض تمام؟ طيب السبب الأسباب الباطنة هي الأسباب التي لا تعرف إلا من قبل الشرع تاني السبب الظاهر هو اللي يبقى فيه العلاقة بين السبب والنتيجة مفهومة معقولة المعنى حاجة أقدر أفهمها أما السبب الباطن هو اللي العلاقة بين السبب والنتيجة غير معقولة غير مفهومة إيه, إيه اللي بيخلي الرقية تشفي معرفش أنا بحط إيدي على المكان وبقرأ آيات من القرآن يعني وأمراض مختلفة والآيات التي تقرأ واحدة وهي تشتشفي من جميع الأمراض دي طب إيه العلاقة حصلت إزاي حاجة غير معقولة المعنى ما أقدرش أوصل للكيفية للسبب أتى بها للإيه أتى بها بالنتيجة فلهذا هذه الأمور لا تعرف إلا من قبل الشرع فيبقى ما ينفعش إنسان يقول إن حاجة سبب لحاجة وهي مش سبب ظاهر يعني سبب نقدر نتوصل للنتيجة بتاعته لمعرفة الكيفية اللي بيصل بها السبب للنتيجة بطريق التجربة إلا لو كان في دليل من الشرع عليها يبقى اللي عايز يقول إن في حاجة سبب لحاجة يبقى يكون قدامه طريق من اتنين يكون يكون السبب ده بيوصل للنتيجة دي بشكل ينفع يقاس يأما لو بأمر ما ينفعش يقاس يبقى لابد إنه يأتي بإيه بدليل من الشرع يثبت ان الامر ده سبب للايه? لهذه الامر. فما ينفعش واحد بقى يجي يقول ان الازكار الفلانية تشفي من الامور العلانية واللي يقول لا اله الا الله خمسة وثلاثين مرة يروح عنه الصداع ولو مية ومية اتنين وخمسين يتشال قلم الاسنان ولو حاجبه اليمين بيلعب يبقى يقول للمش عارف لا يبقى الكلام ده اه عينه بترف يبقى لازم يعمل مش عارف ايه والحركات دي ده كل. لا ما دي التجربه دي اللي هي التجربه دي ان حد يجربها يوصل لاي يوصل للنتيجه حد يجرب يوصل للنتيجه تمام لكن انت حصل نفس الكلام اللي ده مع الصحابية اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي لقى عندها امراه يعني يهودية ترقيها ف عبد بن مسعود عبد فقال بقى يعني إن قال عبدالله لأغنياء عن الشرك وقال الحديث فقالت إن كانت عيني تقذف فكلما رقت يعني سكت عنها قالت إنما زكت الشيطان كان ينخسها بيده فإذا قالت سكت ولا شك ممكن يبقى الرقي دي كان فيها نوع إيه شركي من التخرج إلى الشياطين في يعني يترك هذا الأمر الحجامة ظاهر ولا بطن مش تفر معنا إحنا عندنا نص عندنا نصب جوازه فنقول ان الحجامة سبب من اسباب الشفاء عرفنا نوصل طبيا ازاي بتوشفي كلام جميل ما عرفناش ما عندناش مشكلة زي العسل شفاء وصل طبيا ايه المواد اللي في العسل اللي بها الشفاء وممكن بقى نعمل منها بقى كابسولات ونعمل منها غيره ده خير وبركة ما عرفناش احنا عندنا دليل على جواز استعمال العسل في الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبه تجب ما قبلها ماشي كده احنا انهينا الباب احنا احنا هنركز بيها في حاجات اقرا اذاكر انا في امور بعديها لانها سهله وميسوره بقول لك راجع فيها حاجه حاجات اللي راكون مننا اللي احنا بنقول الحاجات دي هو دلوقتي واحنا فريق اذاكر عايزين نذاكر الكتاب كله لا انت هتذاكر الكتاب كله بالفضل. ايه بالفضل بالفضل بالفضل استاذ عندك محسن اتفضل يا شقيه في ساعه بعض... بنفع الاسلام يعني ممكن مش خالص بعد بعد وهو مجرب الاستعمال الطيب في بعض كلام لاهل العلم بجواز الامر ده من باب اصلا القران كله ايه السلام عليكم شفاء ايه القران كله شفاء فلو ان بعض الناس جرب ايات معينه فيعني كان اثرها مع السحر اقوى فلا باس من ايه من احنا من احنا نقول ان دي انفع ولكن مش هتبقى أسنة مش هنقول ان دي سنة واحد يقول أقول له بس بص اقرأ بصورة العمران هو انا ما بقولش غيرها ماينفعش ولا بقول ان دي سنة بس بقول انا لما جربتها هنفعت معايا تمام كده فيبقى بس يكون اصل الحاجة اصلا مشروعة زي القرآن القرآن شفاء لو انا اخدت جزء منه زي ما اخدت كله تمام تمام طيب ال الحاجات اللي بالفضل مش معنى ازاي مين اللي قال الكلام ده لا مين قال هو في الشرح هيشرح كده يعني يبقى انا فاكر حاجات قلت يعني لا, لا يا اخواننا احنا هناخد الكتاب ده في سنة تمام ان شاء الله فازده ناخده في سنة ونقرأه كلمة كلها مش هينفع فانا هشرح المسائل اللي احنا الفوائد اللي احنا محتاجين نطلع بها منين من الكتاب فيش روح ايات ونقلات لا اهل العلم حاجات زيادة تمام غالبا غالبا يعني مفيش حاجة هتيجي في امتحان انا مش اقولها في الدرس صعب هتيجي في امتحان انا مش اقولها في الدرس لان هتبقى حاجة مهمة ومفيش مفيش حاجه مهمه هنفوتها بس انت لما تيجي تذاكر ما, تن... ما تنطش اقرا تمام طيب آه... الاخوه اللي وقفت بس ال... اه مسائل الباب هن... هنمر كده بالدور بت... كده وكل واحد مساله يقول لي ايه الدليل عليها من احاديث الباب اول حاجه معرفه مراتب الناس في التوحيد هنبدا من اليمين من عند فضيله الشيخ هيثم الزوبي اه يمين مراتب الناس في التوحيد عم الشيف الدليل على ان الناس مش درجة واحدة في التوحيد عنوان الباب جميل جدا وحديث سبعين الف. حلو كده اولا حديث الباب كلها تدل من الحاجات الواضحة خالص وفيهم سبعين الف تخلون غير حساب والعذاب اكيد هم هدول احسن من غيرهم فيبقى الناس مراتب طيب معنى تحقيق التوحيد يا شيخ يعني اول راحة ده اللي هو ايه بقى تاني جدا؟ حديث عكاشة ابن محصن والاية مع سخي الوحدة بلسطة الوكرة الحالية معناها تخليصوا بفدعوا الشكل ومعصروا وهنا ولدين ههم ربين لاشي ماشي. حديث عكاشة والاية فهات سيدنا مطريبا؟ نعم حديث عكاشة ابن محصن والاية ان ابراهيم كان امي. طيب المسائل الوضحة مش هنقف عندها المسألة التمنى حرصوهم على الخير حرص الصحابة على الخير يا يوسف والله ده جميل ده معنى جميل بس في حتة قبلها هي, هي ده الدليل فضيلة هذه الامة بالكمية والكيفية دبل ايه دي الايه كيفيه ماشي هو في روايه اعظم فضيلة أصحاب موسى يا محمد انور سعود عظيم المسألة الثامنة عشرة بعد السلف عن متح الإنسان بما ليس فيه يا دابودي أما إني لم أكن في ظلال المسألة التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة يعني دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده إيه لا يعرف إلا بالوحي إيه لا يعرف إلا بالوحي فضيلة عبكاشة بن محسن يا أبو شعيشة اه ماشي تقدرت عكاشه ابن طيب ال21 استعمال المعارض وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني لما نسانية زنى يعرض ما يكذبش يقسم لا القسم لا يكون إلا على نية المحلوف له نية الحلف الحلف لا يكون إلا على نية المقسوم له ماشي سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشتركوا في القناة